بسم الله الرحمن الرحيم عما يتتاءلون عن النبأ العظيم <تصفيق> الذي هم فيه مختلفون <تصفيق> كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألن نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل نباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم تبعا شدادا وجعلنا فراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت الثمان فكانت ابوابا وتير الجبال فكانت ترابا ان جهنم ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لا يدخيلن فيها احصادا لا يذوقون فيها دردا ولا شرابا الا حميما وغثاقا